السؤال رقم اثنين عند اجتياز الخط المتواصل نتعرض الى السجن لمدة يمكن ان تصل الى شهر واحد ألف نعم ب لا أعيد عند اجتياز الخط المتواصل نتعرض الى السجن لمدة يمكن ان تصل الى شهر واحد ألف نعم B. L.